شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قَالُوا إِنَّ يَسْلِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالُوا إِنْ أنْتُمْ شَرٌّ مَّا كَانَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا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 قَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأذنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ إجعوا إلَ أَبيكُمْ أَو يَحْكُمَ اللهَّهُ ل وَهُو وَ خَيهُ الحاتِ إجع إلَ أَبيكُمْ فَقُولُ يَا أَذَان فَقُلُ يبَانَ إِ بَنَكَ صََقَ وَماَا شَهِدِنَا إَِّا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي قال بل فوتت لكم انفسكم امرا فصبر الجميع فصبر الجميع عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظم قالوا تالله تفته تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله قال إنما أشكو بثي وحبني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحبني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون بني يا بني اذهبوا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله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 قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم اذ انتم جاهلون قالوا ائنك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا قَالَ أَنَ يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهُ إنه من يتب ويصبر فإن الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تم الله لقد آترك الله علينا وَإِن وإن لخاطئين قال لا تتريب عليكم اليوم لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بطميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولمّا فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ذري حيوس قال حيوسف قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أنت فندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أنجا البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله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 إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْءَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ورفع أبويه ورفع أبويه على العرش وخرونه سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي وقال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 بعد إِنَّ نَفَذَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ